بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ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 122. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 123. إن بطش ربك لشديد 124. إنه هو, هو يبدئ ويعيد 125. وهو ذو العرش المجيد